اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنادر كاظمير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 أضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوهم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تهم رسوله بالبينات فكفر فأخذه من الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلَّالقانم مُبِيَّ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا